معنى ودي عرى روشو وحلو جيلة ان لسيو او فشناك كان في عيني بتو ان لسيو محاياني وحلسي هايو مال وايه مال وايه مال وايه محال هذي لان كل ايه كل اللي فوقه ترابي تراب وحي عرى ذا اسكره داله وايه هو كزنبه احولو ماذا ايه قيب بيي وناس واخلو دي و لو ودا اكسوزي لو علشان وشرفته و دمايان و حيتمايان ابن مفسر الحديث مشهور و ويل وعارفه في السري وعارفه في السري وحقو معنا بايكون ترابه منك او وجودك امانه حتودو كو امانه با ما دلت ابو امانه بين ازما وشي داخل انا زائد إلهي إياك سوى الهراء إلهي والهراء نهان ونصب إلى محاسره في ساعب البرده ونصب إلى ذاته محاسره ماشيت من شرف ونصب الله صل وسلم عليه ونصب إلى قدره قدر فيسي نوحاته ماشيت من إغربه آه نويجا دعمت النصارى في نبيه من البرده اليوم سلام اوقات تعدد عنا يعني اشارت النصاره وحين في نبيه. نبي نوريس الاكتشاف هذه دعاه ها في نبيهم صح <تصفيق> <تصفيق> ما شي تمتحنكم اما نبي وحرب جشاق وعكستهم وحاولوا النبي رسالنا نوريس بالشواكه ربطناي نور وربطناي الحقيقه وهذا كل الخشاق نبي لو حس اما النبي يرفي وحياه اصهات وشركه ومفنا النبي كسل على الامانه نسع بالبروتزيلات دعم بتاعته والنصارى قالوا وحشين خاسي طاف وفي بينه غودين وشيلان خاسي طاف ايه واقوم بحب لما يمدح الامان اي امان ما شيتها ايه مدح ام ايه عشان والترقيم يخسق ات وسق النبي امامتي على الامانتي سي منك امان الديون يعني ويعني وحماها صوبنا امانتي سي يودريديس امان ما است انت الغو جازي يعني, و... يعني, يعني هجازن اما منك لا ته وحيس وحيس سهل خشاك انت واحد انت واحد معالي بادر النسكو امان اي انك بادر كل امان وبدن الوديدا ادي ادي كاز ذا دكتي الديني ايه وحي كالكو ادخبت دعوه شاوه اكاسي محاي يعني وحلليها بادل كوايكا لديده ايه اما سوبانها سلوات الله وسلامه عليه شعب قوي والو اماني بضن والو اماني خطب يال اماني هورتيسي وصول الله حظه يا اماو والو شاوي ايه داد كيفو اماني يعني تاسا يعني لو اولوها هم نقوله نشغلي ولي والامانه راك حساه هي وحيل وامانه ماشي شهر وامانه عدمي سي تخوضي سي ور او امانه اولي الامانه زلي موقدر كمثله دوائر الدين اه بواسطه على كلها انت قول لي على كل حال نهي وعص اروري أما نكيل وعبسها فتنا لو عبسها يجب أن يكون أمانا وكفتنوها عملوين شخصها غرورة كنا أي شانا تهي شانا تهي شانا تهي نساس مخا هدين نكاس لو أمانا ورتيزي وكفتنوها وعملويني سيأسكاقابا وكاسم ببنانا أنه لو أمانا معيلي دتا جرا مقعيس هدين أمانت اي مخلان ومقعيس كبرايا رايت رايت ابغى احسن عايزك او امور ايك خاذايا مايا حديق خاذاين <تصفيق> بدك تقول من كل امانه امصل امانه تدفع الخوتوسه والبنان وتوسه صنعها طوف بناين اما حديثك هذا يورتي لميكال الامانو كبر يو اسي الامانو والنس الامانو وي او كبر يعملونس في حياتك انا كان في انت يا اكله قطع واختم لما رواه معايا انك او لغابسين الناس فيدنو او تقوى اسك هذا يعني لا هو ولا امانه معايا الكاسي عقليسك كا حياتك وديزه اخونتي سا بابان منكاس امانتي هي ورتي ورتي لا امانو حراما هي وبنايهي امانك غلاتي ورتي لا امانو اوتنو مابانا انا ابي منكاس امانته اسكوتوس أما صفتات في عناس دائما أما إناس خطيضه بك الأماني كلاس أمانتا سمينا خيزة أمانه صوبنا وفتيزة للأماني ما تقين بضن أسخوي كتب بضن لك اللي في الشعق لأماني بضن واحد ما أنك بن ثابت وهيري يعني وهيري وأحسن, وأحسن منك ما سيك؟ وأحسن منك لم تلي لام ترغب عيني واجمل منك لم كلمه اجمل, أجمل... واجمل منك لم كلمه دي النساء والله ما انا شو علمك سيري مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت لما تشاع حديثه سرور تروح ساي نسيرت واكو جراح وتمل بالوشي وتظن مؤلف يا جراح يعني مؤلف فن ما انت عني يا وقبطس وقصوى ترسرها يا إنا وبنا معايدي ورزقها يا لا تدروني كما أدرت النصارى عيث ابن المريم حديث كاس إليه شعر شعر قالوا أمانا وبنانا معايالي ننمي يوم هيري لا تدروني كما أدرت النصارى اسم ابن سي يعني أي وحيدة رانين جالطة قالوا إليه ما هناك فأبو جيدة أوهيري ابن الله بأمانا إلهي بأمانا عيسى كاس إليه وليه لديه معنى امانتك اليتي وابنانتك وحد عيبة السيهورتي سألوه اماني معنى كي هو حسان بالتابة الآسيري الافكيسي وعواء الآسيري كان في أي ضعواء من أصحابتنا وحليا روين انصح لهذا سيدنا قثمان جوجي ددتك أصحابتنا مركاسي يوضمالي يلوت قوينك آئين صحابة مالي قوينك آئين ميخ موري اري أس يعني أصفري أصبشي دع ترور واري آخر لم يكن مركي مقعيسي خل... أو, أو سوهيمي قابل بين زبيرنا وأماني. ابن رواحنا وأماني تعبين زبيرتي وأعجري وعلم شيء آخر مركي شريء و أو... أو... ها... جئتون حتي السلميس المركيس ليه هاي يعني آه... مخند من صيوف الهندي مصلول الميس ماي ناصر اسا كتب بيت ها اي وقت ان الرسول نوره يستضاء بابن احسنت نور اولوفتين ضوا يا نبع الحسن مهند من سيوف الله من سيوف الهندي اسروش نبل صحي وحاسد نبع من سيوف الله مسرور سيف هندي ما سو هندي من سيوف الكيملاك ام مهند الهندي لوزوبي وحاسم من سيوف الله ده بشوف الايه شوف دي او مصنونه وسيبي وقال ذات الله معتذرا مركزو قال يا معيل انت واجري مختي بعد والله قوتي هاي والله قوار بعد والله مد سوويا يا صوت الجرجور هاي عدد من كهوي هاي ركز جرجورته وقر شو جرجور ايو جلب يسو صعودك هاي سميت وقال ذات الرسول الله معتذرا او ان ها او الله معتذرا رجعت عند ما يا ملك تاسع ماشي وبوعدتت رسول الله بتيدن والعذر عند رسول الله مقبول والعذر عند رسول الله مقبول معني بالنسبه لورثه ديسي حكوا قلت انا العب مع ابي تقاقه اي بي اي ما يعني شنبو الدينار حكي دينار افرجني ايش هو و ادع على جسمي لا امام شافعي كنا نشوف عن ضوايف ساشه ملكه سنه صاحب واجب امام الدين دباسات السي سنه ومفاتيحه وحمرتي اني مغيصي حديثه وحده تراب اولك او ابدي شيخه شيخ ابو بكر واستعمال يونكو واحد يري شيخ محاوي محاوي وحلو لديهكو محمد وكوري قال قال ودن ابو بكر الهجر اني وا في جوري شيخ عبدتي كيبيايا بيجرينو تي كيبياها او بيجريننا كيبيايا هويري بعد شيخنا ابو بكر استا يعني حديد كاس شيري هذا الموضوع وقعد كي وركا واس عادي اخر وحده واريسي لما شيله ما دايت عينه هذا عشان خاصني على دي فيها حديث, حديث يا <تصفيق> واستعماله على كل حال حديق حق اشي غيان بعض الاشياء ان لا سي سو بنها بو الرئيسي الله مع ابو حسين او حاول النفع في اشياء ان نفعوا سجية تلك فيهن غير محدثة سجية تلك فيهن غير محدثة فاعلم إن, إن, ان الخلائق ان الخلائق اخلاق اخلاق فاعلم الله شرها شر بضن لبين عد بني اذن ان يدعو التنصوص بهالي لذلك أمام تلصت أشك يا إلهي أنا هنا يعني إذا باعد يقفت أنا هنا أصدق أمامنا لأنه هناك فرحي يعني شو عكاب كلمات ورسوب جد ماكلم ما وابنانتها انتوا محمد وعلى آل في وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما لصينا بفضلك يا الله بوسترات عصي راعي يا كريم ربنا سلام الله وسلامه عليه واسر تنجونا احتوى بك في عواله احيط <تصفيق> ربنا سلام الله وسلامه عليه واسر احيط كليل احيط <تصفيق> حديث كاني وحشفه مد سي وحاق الصبعاء لكن أحد أسلها هي سعد سعد بن وغاص يا الله خداوي أحد كليال أحد كليال سعد أسهل نبيه سعده أحد كليال وعصوبا ها أسهريون كأسوا أيهاد يعني حصل لها هي سعد بن وغاص يا نبي أسهل خداوي معنى فرطادي كليال فرطادي حلطر وإشار معناها وحصولات تسبيح سيستان واحد معيالي فإن الذي تدعوه من تأذي يتوه وهاسيد وخاص وحوايا معبود لأتوه وهاسيد واحد قال هاي ووايد هاي يكلئ لما قصو هاي لما قطوه هايو ياسأرك فلما فروه عندها هي فكري وغنده كل يوم فدين فازر احكي ليال او يعني يا سعد سعدو سعدن ابي واو سواعد فطاري خلياد الى هالمخليال يعني دوله هو هيك شي غير منها ولا اولي عايله ربي واحد وواحد واحد وحي واحد وحي عديث كان أثر في سمحوا يسوبنا صلى الله عليه وحاسمري سأت أو مر يعني فبيو أو إلهي توائيو أو مرعيسي لما فرسان له أثر بعدين كان سؤحد يعني أشر بأسبعين واحدة حيطر يعني إلهي يعني هذه تواس كإشار معايا إلهة تواسد وحواء الله يتلقى هذا هوه صلاة والصلاة وحوافقها حديث مسلم يعني هو حديث عمارة الإلهاء بشر بن مروان أسألت ان ما بيها يعني هذا انت على كل حال يعني وحايا تذو إليهن وحايا هذا يعني ما في او دحيات كسا هي لا يعني مفسرين هو حديث بركودي صاف اي على كل حال حديث معروف احد معنى اصل هذه وحدها واودادي وحلو بدلي همز والبدلي عنها حلث الفطر واشار عند الدعاء الهي لا سواه دي وتر هي على كل حال حضر بقرون قو الذن وحش قو نهائي ماك اله لطو يو انه طول كلنا نغاس لا عليه وخذ بصوا اخرى هايو ما في يا رسول الله المهوات بعض يعني باره وبابين هنوكي وانجيين هاي يعني أولا هو أهليك سمين مكهيرين ويقعاتيش خورة شخاضي حتى لغاركو لما ديس شخفل يعني لغاركو يعني الحديث يا الكوهميليين معنا هذا ما وعلو دعا ولو استغفار أبقى هذا دولا يعني وركاس وطالعوا لهيين فرقة كلياسة هاي أحد يعني مركا وحاله سنه يا اسبع ان كلو هذا اي معناها وحوايج عن هذه في او مركيت ادي اله توويز توما رئيس يفار بهذاك عنك هذا وترغات وفي عنك هذه تويا ما هذا هو يعني او على كل حال يعني وحاله رواه مركيت ايه توويز عنك هذا الى وحيد بركودي خطت لي ساعين هذا له احد احد اسامي مالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اسرته احد احد اه احد احد تاكيده اه احد احد العلي النبوي احد احد او كل يال, أو كل يال. يعني سعد او شو وضعه يعني معجيري امم يعني كالريال أو كالريال وفطار كالريال يعني مركز ستاس الله الله إلهي سات وكالريال النبي صلى الله عليه وسلم مشاهرا يديه يدعو على مدره على كل حال توقم مركز إلهي وعلى مركز إلهي في السرين مركز إستغفارك عديثان دوله أولين مركز تشهدك أبو تألتي أسوريوه ابن عباس هذا مركوا خاص يعني حديثه وعلى الوضع يعني بتو مضى مرتات تو لما دعم كوريال حب من تبيك لما ضربه قبل الكوري اخذت انخاف ثاني اشار فتكو اشاره هل فر دعدني دعم دا كادو كلي يعني قر على كل عدول وعينين وحقت تشوت واسع لديك بالدعاء على كل حال فعل كالنبي وحاك السبناغي انا سان اسلح الجريء وحاك السبناغي فاقتنى يعني ولود يعني سان الهراء وفركلية لقرية له سان الوذلاء الهراء لما هالديري الهي واحد واحد كؤشار الهي واحد نمدي كؤشار صلبنا صلوات الله وسلامه عليه وحاسمه احود جبلك احود احود جبل كاحود جبل و واه وخد مش الهراء وجبل بور واه هو يحبنا نجعل ونحبه انا نحن جعلنا يعني جبل كاحود <تصفيق> بخار واه بخار لو ها كنت مات جميع جب يعني جبل جبل واه جبل جبل يروى حديث كلا هو رواية بخاريا أحد أحد جبل صارع مصمير في أسواتا وصيود حديث كي سوايا ومسلم هو قرأة بخاريا رواية عليه أحد أحد يعني جب جبيل جبل, جبل يروي وأتمد وحاس أجراء مدينة سد عميل أصول جراء وقد أدين أدين أغبحته إلى صد أحمل على أجراء برطالب هو سديقه سمهود شريف السمهود سيسي يعني أسوه ساوه <تصفيق> <تصفيق> دولة ليه الميلين هو لكن من أنه يريعا وإذاً أي رده ساعد <تصفيق> دولة ليه أفرمي على كل حال بد عمال ابو جراح ما هاي يعني يعني لو ما ابي وحلو الله وحودون جب الواية ويحبنا ونحبوها انجعلنا معناها وحالو مضع وحود يعني كلس اميل جوا وقو <تصفيق> انهاي بورها ماشي قوالين قومها قوالين وقو انهاي وها مسا اهل کی احود تتجوه بدك دقنا توحيب سا اقرقارين تاثرات ديريا احود لو في جواه نحبنا ونجعل و نحبوه و نجعلنا معناه انا لوه شهينا و معناها اسوا لوهشتا و لوه و يعني اقراعي زي اويج زي عرفتينا ديسي ابو دي دي لفتاني و ابو فر فاني وحاش يحي حجاب بينك و حمدواي ما بيننا وبين ما يودينا وحن ديواي انو قدخداني يا يعني اث فلا يعني فلا دوله على الحجاوه امرت علي توحلوه وجعلها امر العديد هو شيء او روح لهان ина وحي روح له اوجالاته رو بجاز وحده اوجالاته رو حديث سريح مو برغم مثل يعني وحياه لها له دك كل دي وحلاوات ان البلا يراه شواي حل, حل, حل يعني كليه هل يعني يقول كلي يا وتا دائما هالقول كلي وكان حلنا يعني يا تنسي انه عمل وحي شغل له هوا كتاب باسم الشاوه كنت الغوصة في الجنكة وعوينيهاي يعني كتوها وابرينيهين الوكومين على غاعو على الفيري وفيري جيبت الحبال اليها يحبنا وانا جعليهاي وانا حبه وانا جعلنا وانا جعلنا يواتاس حبية جماعت لمحاوهاي نفطية وصية حقيس وحاسي ليسا عرقتي ليسا لغاحيسا محبة الجمال مع الجبل وماء القطال ووايه من النول الزجعلادي مجازها هو محايا الي محاسو جعلها الي الي هو يحفو جعل محايا الي هو اول بسكو ترام اوه معناها وحاسو جعل كيس اللي هو وضع اثمجاز فيها يعني ماهو انفعوها علشان وانفعوها ارتينز خراسها هذا هو ايسا يعني الهي يعني بين كيس قصيرا إذا جبلكا إيوه يعني دكتب بينكودي إيوه يعني عذوق وماهي بينكودي الأسكالي عجاوي مافعا وواي وحي وحيدوا واي وأمسي ساسلوا واي هلو مدينة وحيدوا على حدي وحيد أمسيهاي واسأل القرية عمل أهل القرية هلو حب على كل حال محبة الجماد أنبي ذأي جعلها عليهم الصلاة والسلام على الأيال وحين كرماها محايا سبحانه عليه الصلاة والسلام محاديث مشهورها محانا إليه حن... الجنع حن... وحا أسؤول لي النبي دوبك ماكو الله قيدك وينا دوبك هاي أسؤول لي لا لا منكيس يعني وما رميت إذ رميت وما لكن الله رم مركيزه بدي هي شبتديس بعنتو قاد غرور اي رئيس ومالو انت ونطو عني يا مغعيزي مغعيزي يعني سي يعني شبتديسك انتو خاذي مركيت دغار في بدر معناتي سي كنتذبيح زنان معناتي مع الله سبحان الله جديد فقط بحي نبي واسو مال مرادك حلا سلام فهي هو حديد يلكم ja kõik jemaadest ehai, jihigidu selamineb. T.O. Mal'is, ohi yuhudi, ohi hilfka kussehri, sunku, ohi, ohi, ohi, ohi, ohi, ohi, ohi, ohi. Asiri, ya Rasulallah. A'i ünul, anu, anu, anu, anu, anu, منك يا دبيال كي سي, سي نبي يا دعديش واكو امين مساء في دبيال في سي دعدي نبي واكو امين سدين على كل حال يعني وحال ان شاء الله الهي اجعل فيي ونبي جعل صلى الله عليه وسلم حتى الهي وعزاتي اجعل فيي نبي جعل فيي حتى جماد وجلي جماد طيحي او روح لهان جيكي روح لهان يعني إلهي جراعي يعني أو روح على هان إلهي وحاس قلبي يسوي يعني أسكدجي نبي يعني محبدي السيد محبدي السيح وإلهي وكتلالي نحايا يا لي انت ومع ذلك إلهي حقابك لو جيرس إلهي محبدي نبي أسجلي. يعني والسلام إلهي والسلام جيد والسلام حديثي الصحيح هكوميزين شفاء لو حسي الوهب اللي الدنيا الو يعني اصطراني له والوهو الشيخي كتوبة الوهو الشيخي امتاز كله صحيح <مممم>. فهدون جبل كأحب جبل واي اوه يحبونا نجعله نجعله نحبه أنا أنا نجعلنا هي <ممم>. محبة العاغل للجماد ظاهر في بني آدم عاغل هو واي فلاحس على ظاهره هو انت لا رسيونا محاوي محجر مع هذه وحوايا وحلو انتفاعات صوابه قبل كي نافع مغربك انت صار تنفعوها وصاروا رايح يدوها ادويه يعني اسبنكودي بنفي هذا ولا يعني انتفاع وحق نغبي انت لهنا ظاهر تحريقي سوا اذا هي عم قدر ديستي بعيدكم اه إلهي محبذي يدكي قليل مبيه محبذي قليل بحثة انتهى قرب المدينة واية وحاسك حياة مدينة جهة الشام فبريسي حقيقة على الوراء إلهي تمييزه سويالة بي بحثة محايا وابلو الجيدة جيد او دور كي انجرناي بان نبي راسو اللي دقي يعني خلق بضانوية سودي وقصوا إلي لي نوي أسوه ماذو صحيلي هايو من بارك عم أحايا نوي من بارك في مدينة وإيه لو أمي لا حاولكي سأسوه ماذي يسوه ماذي يجي جيتش خالها مدافر إليه نوي يعني مكي بدلي ومن بارك وما فالأسوه دي عديث كاب الشهور وإيه إليه جيت أسوه ماذي يعني أسوه ماذي يجيو شب مادو حديث مع كليه مع كليه حديثا فجبل نحبناه ونحبه فحب الجبال كالحوت وقاص جهات الشام بس داء بداية ميز الزيالي كما حمل لها دلع وقر حبك صبح العصافير انت والله فانتي اللي جوا بيرك يا و ايوه اتكفدي اذا رميت اتكفدي هاي الهي لكن الله اهرمه يعني ايه عاسي وتسبيح السهيين قعم كيسي وتسبيح السهيين مشهوره هاي و حتى انا قفلت من جبر تقصد تحوى م -م.. جبل و اوه يحبونا و ان قعم هاي هي اعتاسة فاسس.. نبيه عليه السلاة والسلام الحديث والعبشاني فأحود الوحيد اي كثمت اوه اي حديث اذا جيتموه حديث اذن كثمادين جبر فأحود اكتسي اكتسي اكتسي و جبر فأحود معناها خفاجه اشياء اواركي اسمها اها اوصين لجعلها بركة فكونوا الاناسي ابن ذلك فكل عنا مشجري قيد او ما قيد او ما يعني عنا صنعها لصمد او امري مكاتب العب موليسين او ما فماء البكتين او البكتين فكل <تصفيق> عنا صنعها هو ايه اهان الا عنا بغض تبرق مشجري قيد او حق عنا <تصفيق> جيد فيو حد بينه و حد يا لي جيد يعني او, أو, أو دب بي <تصفيق> ان على امغاي على النبي على السنه يعني لو علو جيد على وضع تبرع ولوم من عباده ولوم من عباده غير ذمخ ابا له معنى غير واوين او قدخل له ابا اذان وكعما من عباده غير ذمخ واوين او قدخل له ابا اذان على كل حال يعني وحارس حديثه مورد الحس بورن الثعراري يعني أميد جيد هاس إلي إهمالين حتى لو يعني هذه الوائي وحلقة عمر جيدة إيسي كان أول حبالي وما أو يكبر حيوكي لبنما يكبر حيوكي والعلي من عضاة الهراء كاسة يعني أفكين كيستاء العلالية هبقلون جنيني وقال تبارك أهان هو العلالية ولو إلي قبلون جينة اسك قيلها كبورتا هو ظلو يعني قيلها سي وقل عنينها بأحضاني أتكي قشتا تلكها مريع وعلالي وقال أبقى جنيه هذا النبي وأمان عليه الصلاة والسلام وحاسر أحد جبل كأحود رقم من أحكال الجنة جبل كأحود رقم من يوم اثنان الجمعة كان بدي هي ما معسي اذا يعني جئتموه معناها تدزو زيارة عائلي وحفظونا عليه ما شهداء شهاده زيكم